فإن الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فليس من آمن وأوتي علما كمن آمن ولم يؤت علما وإن الله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالعبد إذا رأى من نفسه أن الله سبحانه وتعالى قد فتح له بابا في العلم ففهم شيئا من العلم وحفظ شيئا منه وامتد هذا لأن يعمل بهذا العلم الذي تعلم فهذه اماره على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الله عز وجل لم يخلقنا ويتركنا سدا أو هملا إنما جعل أوامره الشرعيه وما يترتب عليها من آثار تنعكس في حياة العبد علامات على حال العبد مع الله سبحانه وتعالى فإن مثلا انشراح الصدر شيء لا يختلف عليه اثنان انشراح الصدر أعني بالعبادة والطاعه ونحو ذلك أثر يلمسه الإنسان متى أطاع الله سبحانه وتعالى فهذا الأثر الذي يجده الإنسان جعله الله سبحانه وتعالى سببا لتأكيد الإيمان في القلب وإلا لو أنك تعمل أعمال الإيمان ولا تجد لها أثرا ولا انعكاسا في حياتك يعني صرت ك... ك... كأنهم خشب مسندة كما قال الله سبحانه وتعالى المنافقين الواح تصلي وتصوم وترفع أديك فتدعو الله سبحانه وتعالى ثم لا تجد أي أثر في نفسك أو في قلبك فليس للإيمان أثر حينئذ لكن الله سبحانه وتعالى جعل هناك بابا موصولا بين العبد وربي سبحانه وتعالى فهذا معنى في الإيمان متى أطاع الإنسان ربه وجد انشراحا في صدره وجد إقبالا على الله ربما لا يستطيع وصفه ولكنه يقينا يشعر به كذلك في العلم جعل الله سبحانه وتعالى العلم أثرا على محبة الله لعبده فمتى وجد العبد نفسه مقبلا على مجالس العلم حريصا على العلم يتعلم دين الله سبحانه وتعالى ويتفقه في دين الله ويشفع هذا بالعمل بهذا العلم الذي تعلمه فهذا ولا بد اثر على محبة الله لهذا عبداليل على ان الا الصله موجوده بين العبد ورب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فالعلم شرف والعلم باختصار هو تركه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ابو هريره رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السوق فقال لهم لأهل السوق يا أهل السوق ويحكم أنتم جالسونها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد قالوا أين هو قال في المسجد فذهبوا وبقي أنتظرهم فذهبوا إلى المسجد ثم عادوا لتوهم قالوا يا أبا هريرة ذهبنا إلى المسجد فلم نجد ميراثا يقسم فقال ولم تجد أحدا قالوا بل وجدنا وجدنا أقوام يصلون ويقرؤون القرآن وأقوام يتدارسون الحلال والحرام فقال ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم فهذه تركت النبي صلى الله عليه وسلم فمقل ومستكثر وموفق آكذ بحظه منها سائر على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومخذول مصروف عن معاني الخير فالعلم نور يقتدى ويهتدى به والله عز وجل ينير به دروب الانسان فانظر الى مساله واحده فقط تتعلمها ثم ياتي وقت تحتاج اليها فتخرجها من محفوظاتك ومعلوماتك فتستخدمها سبحان الله تجد انك يعني تماما كالذي كان في وسط البحر ثم جاءه طوق نجاه فاستعمله حتى وصل الى الساحل فهذا في من تعلم مسألة أو مسألتين أو ثلاثة فما أظنكم بمن كان العلم ديدنا له وطريقا يسير فيه في حياته كلها كما قال الإمام أحمد رحمه الله مع المحبرة حتى المقبرة يعني لما سئل إلى متى يعني يكون طلب العلم قال العلم حتى يدخل إنسان قبره ولرب مسألة تتعلمها الآن ثم لا تنتفع بها إلا يوما من داهرك بعد عشر سنوات مثلا سبحان الله تجدها قفز اتخرجت من محفوظاتك فجأة وقت الاحتياج إليها فتقول سبحان الله ينفعك الله عز وجل وإن لم تستعملها في الدنيا فأنت مأجور على تحصيلها في الاخره عند لقاء الله سبحانه وتعالى فهذه مقدمة غير طويلة في فضل العلم وشرف حملته وأنهم ورثت الأنبياء وإن من أعظم العلم الذي يتعلم هو علم العبادات وشرف العلم بشرف المعلوم فإن الإنسان اقبل على طلب العلم فإن العلم الشرعي هو أشرف معلوم فإذا ما دخل في العلم الشرعي فإن أشرف معلوم هو ما يقوم به دينه والدين لا يقوم إلا بأركانه وأركان الدين معلومة خمسة أولها بعد الشهادتين الشهادة مدارستها في باب العقائد أول اركان الإسلام بعد الشهادتين هو إقامة الصلاة فاقامه الصلاة شيء عظيم ليست بالأمر الهين كافيك في شأنها أن الله عز وجل في كل ما افترضه على نبيه صلى الله عليه وسلم أنزل جبريل عليه السلام إليه بالوحي ينزل من السماء إلى الأرض أما في الصلاة فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع وإجتازها حتى يصل فيفرضها عليه ربه جل في علاه فرضا مباشرا بلا واسطة فالصلاة شأنها عظيم ويقول كما في الحديث الصلاة خير موضوع خير ما يتعامل فيه الإنسان ويفعل الإنسان في حياته هو الصلاه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استقيموا ولن تخصوا استقيموا أي يطلبوا الاستقامة الكاملة ولن تخصوا لا يستطيع أحد أن يبقى على استقامة مئة بالمئة طيلة عمره بلا اهتزاز واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه فالصلاه كما قلنا خير موضوع وخير ما يسعى الانسان فيه ولا تزال هي اول ما يحاسب عليه العبد بين يدي ربه يوم القيامة صلاته فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله فكيف تصلح الصلاة وكيف تفسد الصلاة هذا هو بيت القصيد أول ما يسأل عليه العبد بين يدي رب يوم القيامة إيه؟ الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله يبقى دليل على أن هناك أقوام سيأتون بصلاة لكنها فاسدة صحيح صحيح طيب نحن مأمورون بتعلم كيف نصلي هذا مما لا شك فيه فإن يعني الأمر بالشيء أمر بكل أسبابه إذا أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام فقد أمر بكل ما يؤدي إلى صلاة صحيحة فكل ما يؤدي بالإنسان إلى أن تكون صلاته صلاة صحيحة هو مأمور به وأهل العلم لما تكلموا في أنه يعني هي مسألة فرعية بعض الشيء لكن مهمة عشان بعض الناس يخطئ في فهم هذه المسألة أهل العلم لما تكلموا في شروط التكليف أن الإنسان يكون مكلفا ومسؤولا بين يدي الله قالوا من شروط التكليف العلم بالحكم الشرعي فمثلا قد يأتي العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفعل شيئا لم يعرف أنه حرام ولم يخطر بباله أنه حرام ولم يوجد يعني مصوغات هذا العلم فهذا الإنسان معذور لأنه يقال معذور بالجهل قالوا من شروط التكليف العلم قالوا ليس العلم في ذاته لكن كونه قادرا على أن يتعلم هذا العلم عايز تقول يعني عنيك كلامنا مش فاهمين يعني اللي هيكون قادر أنه يتعلم كيف يصلي ثم لا يتعلم فلا يعذر بجهله هذا بالاختصار عشان ما تقولش يعني عامة الناس تكون معذورة بجهلابة عند الله سبحانه وتعالى يعني صلاتهم لا تفسد لا عامة الناس قادرون على أن يتعلموا كيف يصلون بين أيديهم كتاب الله وبين أيديهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمساجد موجودة وأهل العلم موجودون الحمد لله ولا زال العلم مطروحا موجودا في الكتب وفي المساجد لم نصل والحمد لله إلى مرحلة أن يدفن العلم هذه ليست موجود فكون الإنسان الخلاصة شنة لغبتش كون الإنسان قادرا على أن يتعلم مسألة هذا بينادي الله مكلف حتى لو فرط وكس وتكاسل ولم يتعلمها لا يقال عنه معذورا بالايه جاء لانه كان قادرا على ان يتعلمها ولم يتعلم فشرط العلم من شروط التكليف هو ان مش مجرد ان يتعلم سأن يكون قادرا على ان يتعلم نرجع ثاني الموضوع عشان ما نخرجش عن اصل الموضوع فاول ما يحاسب عليه العبد بينادي ربي يوم القيامه الصلاة وهناك أحاديث مرعبة في أن أقواما يصلون وتفسد صلاتهم ولا تصلح والأحاديث كثيرة سبحان الله يعني الإنسان فقط لو توقف عندها وتأمل فيها ينزعج حتى نعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني شرع شرائع وحد حدودا ووضع ضوابط أهل الدنيا لا يفوتون في قوانينها يقول لك القانون بقول كذا وانت ما المنوطة دي مش بطبقى القانون فما تقدرش تتكلم ساعتها صح وما تقدرش تتكلم ولو جبت ألف محامي لأنك مش ماشي مع القانون كذلك في الدين نعم والله سبحانه وتعالى غفور رحيم والله قال ورحمتي وسعت كل شيء والله جل وعلا يجبر النقص ويعفو عن الزل لكن يبقى أن الله حد حدودا يجب أن نقف عندها ووضع صفة وهيئة وكيفية للصلاة يجب أن نتبعها ولا نقص المشكوه لحد يصلي على كيفه ويجي يقول مصلي ربنا غفور رحيم يا عم ووسعوا الدنيا الأمر واسع يعني ما تشددوش علينا لا سؤال ببساطة لما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس تبين يعني تشرح وتوضح ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون انتبه ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليبين الذكر الذي هو القرآن ليشرحه شرحا عمليا فلو لم يكن للصلاة صفة مطبوطة معروفة نحن مطالبون بها لو لم يكن لهذا وجود فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل القرآن وقضى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر ونأخذ نحن نفسر على هو أهوائنا أو طرقنا لا بعثت النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الصريح صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله للرجل الذي لم يحسن في صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي رغم انه صلى فيما يظهر يعني ادى صلاه فيما يظهر ارجع فصلي فانك لم تصلي فسوى بين كونه لم يصلي على الكيفيه المشروع وبين انه لم يصلي سوى بين هذه صليت على غير الكيفيه المشروع كانك لم تصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي اضف الى هذا الاحاديث التي اقول عنها هي مما يسير الذعر في قلب المؤمن في أقوام يأتون يوم القيامة بالصلاة وقد صلوا يعني كانوا وسط المؤمنين في صلاتهم لكن صلاتهم غير غير صحيحة لا تفهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعاب من النار حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه نادى في الناس أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار مين ويل مين الاعقاب دول اللي بيصلي وبيكمل اللي بيصلي بوضوء غير صحيح توضأ وضوءا لم يصل فيه مسح القدمين إلى الموضع الصحيح الذي هو الكعبين مجرد وصل للعاقب العقب ده اللي هو بندوس عليه لما تو الحته اللي انت قيس عليها اللي احنا بنقول عليها الكعب لا دي اسمها العاقب أما الكعبين هما عظمتين الناتئتين في أسفل القدم الشهد. أن هؤلاء القوم صلوا لكن صلوا به بوضوء غير صحيح فصلاة غير صحيحة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أي من السجود أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار فهذا وعيد شديد لمن لواحد وفي صليه لأنه صلى على غير الكيفية والهيئة التي أمر بها وفي حديث الشفاعه المشهور حديث الطويل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يدخل فئام من الموحدين في النار عياذا بالله نسأل الله لنا ولكم السلام والعافيه نسأل الله أن يسلمنا وإياكم يدخل نفرا من أهل التوحيد النار لأن سيئات سيئاتهم رجحت على حسناتهم فيشفع فيهم من؟ اخوانهم من المؤمنين فيقولون يا رب إخواننا كانوا معنا يصلون معنا يو إيه يصلون إيه معك. ما دا مش بس في بيوتهم ده بيصلو في, الم... في في المسجد مع المؤمنين. قال قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم الله صور المؤمنين على النار يعني اللي بيش خوانهم اللي بيشفعوا فيهم يحمي الله سبحانه وتعالى صورهم وأجسادهم يحرمها على النار. فيدخلوا النار اللي يأخذه بأيدي إخواني بالشفاعة فيخرجون من لا يتأثرون بالنار حرم الله أجسادهم عنده اللي يأخذه يقول في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفونهم بمواضع السجود منهم وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فالذي كله إيه؟ نحن جمعنا نقول حديث الترغيب وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا واجب؟ يجب من ناحية الأخرى أن نتذكر أن الله عز وجل وضع دين ووضع ضوابط وحد حدودا ووضع قواعد فنخاف ألا نكون عليه فيبقى الإنسان بين الترغيب والترغيب بين الكلام في ساعة رحمة الله وبين الخوف من أن نكون من أقوام صلوا وصاموا وكان وسط المؤمنين واثار السجود لم تأكل النار لكنهم دخلوا النار فهذا هو التوفيق أن يكون العبد بين هذا وذاك حتى لو نطيل عليكم هذه المقدمة كان الغرض منها التأكيد على ضرورة تعلم كيفية الصلاة ومدارسة صفة الصلاة والصلاه النبي صلى الله عليه وسلم لها طرق كثيرة وإخوانكم هنا في المسجد اختاروا طريقة هي من أفضل الطرق كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله والشيخ الألباني كما هو معلوم عالم من أعلام الحديث في القرن الماضي بل هو العالم البارز في القرن الماضي في علم الحديث جدد الله سبحانه وتعالى به السنة وجعل جهده وبذله في تمييز صحيح السنة من ضعيفها أثرا ملموسا إلى يوم الدين إن شاء الله سبحانه وتعالى. فدعونا نقول الهدف البداية من الكتاب عشان نوضح ليه الكتاب والمنهج اللي هنسير عليه. كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب كبير بعض الشيء هو كتابه كتاب كبير وفيه حواشي كتير وإضافات كثيرة جدا. قد تتعارض مع الهدف الذي عقد الدرس من أجله الدرس عقد عشان إيه؟ عشان نتعلم كيف نصلي عشان نتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجل هذا نريد أن نتجنب هذه الاستطرادات. يعني هتجد الشيخ في المقدمة وصل تلاتين صفحة بيتكلم عن الاختلاف بين الطبعات والمحقق اللي دخل كلام في وسط كلامه كلام ربما لا يعني كثيرا نعايزين من الدرس ده نخرج أولا فإذا الأولى كيف نصلي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مجرد مجرد من الاسانيد عن فلان لا انا عايز أشوف أعمل إيه عشان القى الله سبحانه وتعالى وانا اصلي صلاه صحيحه وهذا هو المنهج الذي اتبعه الشيخ رحمه الله في الكتاب وحتى في الملخص المختصر لما لخص هذا الكتاب جعل شرحه لصفه الصلاه شرحا انسيابيا ما قالش روى فلان عن فلان حديثا فيه ك... لا يقول لك اذا قمت الى الصلاه فاستقبل القبله وهو عنده استقبل قبل هذه لها مرضوط حديث صحيح لم يذكره لك لكنه يوجهك بناء على الحديث الصحيح الذي عنده ثم ارفع يديك بطريقة كذا لم يقل لك روى فلان عن فلان وهناك أقوال في هذه المسألة وهناك هو يقول لك الخلاصة فتأخذ من هذه الرسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد من الحواشي والكلام حتى لا يكون لأحد حجه أمام الله سبحانه وتعالى بصفة ميسرة سهلة لعمة الناس أي أحد يقرأ هذه الرسالة يفهمها فهما موسرا ويعرف كيف يوصل لكن يبقى تنبيه لابد قبل أن نشر في الرسالة أن نذكره هو أننا يعني الحمد لله بفضل الله يعني بنصلي الحمد لله وعمتنا أنا أعلم أن الحمد لله عنده شيء شيء من العلم سمع شيء قبل هذا فأنا أريد يعني أن نرتقي وإلا في رسالة قصيرة جدا ممكن تتخذ نأخذ في آذة لا يندل فأنا هستأذنكم أن الرسالة هنسير على القصد الذي اتفقنا عليه والطريقة التي اتفقنا عليها من عدم الاستطراض وحسب ذلك لكن سننبه بين طيات الكلام في بين الحين والآخر إلى مثلا إلى أن هناك مثلا بدعة بالطريقة الفنية تقع في هذا الموطن خد بالك أن هناك في بدعة في معينة تقع في هذا الموضع طبعا لم تذكر في الرسالة لأنها ليست نصبها صلى الله عليه وسلم فيكثر فيها للناس لا فننبه أنها ليست صحية عشان كده لم تذكر وقد ننبه ايضا نتبه هذا والتنبيه الثاني قد ننبه أيضاً إلى أن بعض المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله هنا فيها خلاف سائل يعني إيه فيها خلاف سائل يعني قد ترى بعض الناس لا يفعل هذا الفعل الذي في الرسالة وصلاته ايضا صحيح ثبت فيها أحاديث أخرى صحيح لكن الشيخ اختار هذه الكيفية والصفة والهيئة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم طب ليه هنقول التنبيه الثاني ده شان إذا رأيت أحداً يفعل هذا الأمر لا تخطئه ولا تبدعه ربما يكون صفة صحيحة وهيئة صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يذكر المصنف في هذه الرساله طلبا للاختصار فحتى لا تخطئ الناس وهم على صواب فقط سننبه إلى هاتين المسألتين إذا وجدنا بدعة يقع فيها الناس نوضح أنها بدعة ونقول أنها كلاف السنة فلم تذكر هنا وإذا وجدنا شيئا آخر وجه آخر للعبادة الصحيح لم يذكر في الرسالة سنقول ويجوز أيضا كذا ولو لم يذكر في الرسالة لان الشيخ تبنى هذا الرأي وإن كان غيره من الآراء قد يكون صحيحا لأن هذا يسمى خلاف, إيه؟ خلاف سائل لا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا فننتبه إلى هذا المعنى وعلى هذا الأمر سنسير إن شاء الله نقرأ شيئا من مقدمة المصنف لنقف فيها على مسألتين أريد أن نقف فيهما في المقدمة نقدم ثلاث صفحات تقريباً فيهما مسالتان نريد أن نقف عندهما قبل أن نشرع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فقد اقترح علي أكثر من أخ أو صديق أن أقوم بتلخيص كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واختصاره وتقريب عبارته إلى عامة الناس ولما رأيته اقتراحا مباركا وكان موافقا لما يجول في نفسي من زمن بعيد شجعني ذلك على أن أقططع له قليلا من وقت المزدحم بكثير من الأعمال العلمية فبادرت إلى تحقيقه حسب طاقتي وجهدي سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهي وينفع به اخواني المسلمين وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على الصفه تنبهت لها واستحسنت ذكرها في أثناء التلخيص كما عنيت عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجماع الحديثية أو الأذكار، وجعلت له عناوين عناوين رئيسية وأخرى كثيرة جانبية توضيحية، وأوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام سلسلة، وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب، وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن، وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب. والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي يبقى الشيخ أمام كل مسألة ذكرها سيذكر هذه المسألة هل هي ركن أو واجب قال وما سكت عنه فهو سنة من السنن. فما هو الركن وما هو الواجب وما هي السنة وما الذي يترتب على عدم وجود شيء من هذا في الصلاة هذه نقطة مهمة وإن لم تذكر بالتفصيل سيعرف الشيخ إن شاء الله في السطور قادمة هذه الأشياء لكن مهم جدا أن تعرفها تفصيلا تعرف ما هو الركن وما هو الواجب أو الفرض وما هي السنة وما هو الشرط كلمات قد تكون غير مستساغة على أسمعنا لكن هذه بنيان الصلاة هذه أعمدة الصلاة إذا عرفت أي شيء في الصلاة ركن وأي شيء شرط وأي شيء واجب عرفت كيف تكون الصلاة وما الذي يصح أو لا يصح من الصلاة إن ترك قال الركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه ثم ضرب مثلا قال كالركوع مثلا في الصلاه فهو ركن يلزم فيه فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها يبقى الركن إيه؟ جزء من الشيء الركن جزء من الشيء زي ما احنا قاعدين في المسجد مسجد بنيان نقدر نقول على اركان المسجد ده او لا الترابيزه دي ركن مثلا او على الكاميرا ركن او على المنبر ركن انما اقدر اقول على الاعمدة ركن لان الاعمدة اذا تشالت سقط البنيان اقول على الارض اللي انا اعيد عليها ركن لان الارض دي لو مش موجود مش هنعرف نقش المسجد اقول على السقف ركن لانه لو مش موجود ما بقاش مسجد يبقى كيف تعرف الركن الذي اذا فقدته نزعته ذهب الشيء كله تمام؟ أنت في أجزائك في في بدنك هناك أعضاء أركان وأعضاء غير أركان قد يفقد الإنسان أصبعا من أصابعه أو ربما يدا من من يده لكن حياته تذهب لا تذهب. لكن هل يفقد قلب قلبه فتبقى حياته لا فالقلب ركن في البدن والعقل ركن في البدن والرئتان كذا فتخيل الحجة إذا نزعتها إن بقي الكيان موجودا لم تعض ركنه وإن سقط الكيان فهي ركن عرفنا معنى الركن قالك الركوع للصلاة الركوع في الصلاة ركن والأركان كثيرة طبعا ليس الركوع فحسب لكن هو ينبئ إلى نوع من إذا, ل... إذا صليت بلا ركوع فالصلاة غير صحيحة ولو سجدت ما أتسجدت ساو ولو فعلت ما فعلت فالصلاة غير صحيحة لازم ترجع تجيب هذا الركن الذي سقط حتى يصح بنيان الصلاة والشرط كالركن والشرط ايه كالركن اذا نزع سقط البنيان كله طب ايه الفرق بينه طيب وبين الركن بقى قال الا انه يكون خارجا عما هو شرط فيه كالوضوء مثلا في الصلاة الوضوء شرط ايه في الصلاة طب ليه ما قمناش على ركن مش الواحد زي ما توضاش الصلاة لا تصح واحد ما توضاش الصلاة على الصلاة طب ليه ما قلناش عليه ركن لانه ليس داخلا في ماهيه شيء مش حتى منه الوضوء حاجة خارجة عن الصلاة بتتعمل قبل الصلاة تمام آه مش, مش, مش عضو من اعضاء الصلاة تمام زي الشارع اللي في المسجد عشان تدخل المسجد لازم تعدي في الايه في الشارع الشارع مش حتى من المسجد بس بيؤدي الى المسجد اذا ما في الشارع مش هتوصل للمسجد ويقال عما هو داخل في ماهيه الشيء ركن وما خارج عنه يقال عليه الشرطين الركن والشرط كلاهما اذا فقد لا تصح العباده العباده عامه الصلاه او غيرها تمام طيب والواجب هو ما ثبت الامر به في الكتاب او السنه ولا دليل على ركنيته او شرطيته يبقى جاء الامر به صريحا في القران او السنه لكن لم يأتي دليل يرفعه لدرجه ان يكون ايه ركن او شرط قال ويثاب فاعله ويعاقب تاركه الا العذر الا ان يكون ايه معذور ومثله الفرض يعني بعض الناس بتطلق هاي الفرض يعني الواجب يا الفرضيه دي يعني التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه هاي بيقول لك يعني من الفرض هو الواجب يعني الفرض هو الواجب بس لم يضرب مثلا هنا فخلونا نضرب مثلا كالتشاهد الأوسط في الصلاة صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر تشاهد الأول هذا أو الأوسط هذا واجب من واجبات الصلاة ليس بركن ولا بشرط تمام فيثاب فاعله لأنه جزء من الصلاة لكن من تركه متعمدا بطلت صلاته. وما المين اللي تصح صلاةه اللي تركه هو معذور زي اللي نسي عشان كده قد تنسى تشهد الأوسط وتقوم فتأتي بالركعة الثالثة ثم تسجد للسهو في النهايه فسجود السهو يجبر الواجب أما سجود السهو لا يمكن أن يجبر الركن والشرط الشرط فاهمين لحد هذا الحد؟ ما احنا تكلمنا عن الركن؟ تكلمنا عن الشرط؟ تكلمنا عن الواجب الواجب أو الفرض أي مكان الاسم يعني أقل درجة من الركن والإيه؟ والشرط قال والسنة ما وضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا ولم يأمر به أمر إيجاب ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب يبقى السنة قد يفعلها الإنسان وقد لا يفعله ولا يعاقب إن تركها حتى لو كان متعمدا زي مثلا أن يقول مثلا بين السجدتين وجالس رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدة الاولى والسجدة الثانية يقول هذا الدعاء هذا دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء للافتتاح مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاه يسكت سكته قبل الفاتح ويقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب على نحو ما سياتي معنى ان شاء الله هذا من السنه لو ترك لو فعله الانسان ولا بد الحريص ان يفعله ان شاء الله مثاب عليه يصلي على السنه وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الكامله والهيئه كاملة هذا يعني كالزينه في البيت انت ممكن تقعد في بيت مش مدهون او ممكن ممكن تقعد في بيت مفروش عارفش اه ممكن نفرش اي حاجه الارض بس مسموش بيت قوي غير اما تبقى عاد في بيت متوضب ومفروش وهكذا الصلاه وهكذا لعبت فرق بين من ياتي باركانها فحسب الاركان فقط وبين من يتمها كما كان يتمها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون تليق ان ترفع الى الله سبحانه ولو تركها متعمدا فلا حرج عليه ولا يعاقب قال واما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ترك لم شفاعتي فلا له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان كذلك فلا يجوز نسبته اليه صلى الله عليه وسلم خشيه التقول عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم من قال ما لم اقل فليتبو مكاده من النار يعني لا يصح نسبه اي قول الى النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يكون قد قاله، فهذه الوقف الأولى التي نريد أن نقف عندها في المقدمة وقد وقفنا عند الفرق بين هذه الأشياء لأنها ستتكرر معنا وفي كل شيء سنقول هذا ركن هذا شرط هذا واجب ثم النقطة الثانية قال رحمه الله وإن من نافلة القول من نافلة القول يعني من الزيادة والاستطراط في الكلام يعني أن أذكر أنني لم ألتزم فيه أي في الكتاب تبعا لأصله مذهباً معيناً من المذاهب الأربعة المتبعة, المتبعة انتبه يقول الشيخ إن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه أي في الرسالة هذه تابعاً يعني نفس حالي في الكتاب هذا مذهباً معيناً من المذاهب الأربعة المتبعة وهذه كانت من أخص ما ميز الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يد يعني فقه فقها حديثيا يعني فقها حديثيا يأخذ القول من الأدلة وشرة ولا يتقيد بمذهب من المذاهب. ده يقال عنه فقه حديثي يخرج بالقول من بين الأدلة دون التقيد بمذهب من المذاهب. وإلا هناك مدارس كثيرة في الفقه تقرأ في الفقه الشافعي وفي الفقه الحنبلي والفقه المالكي وطلبة الأصغر يدرسون هذا وعرفون هذا جيد وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيره كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل وكيف لا وهم ورثتهم يعني أصحاب الحديث وهم ورثت النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبنا عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوره هذه النقطة الثانية التي نريد أن نقف عندها قبل أن نشرح في تفاصيل الرسالة. إيه هي هذه النقطة؟ موضوع المذاهب في فقه، العبادات أو الفقه عمّاً، هو أنا ينفع أدرس يعني أو أصلي على مذهب معين أو يعني هم الأئمة دول غلطه لما عملوا المذاهب دول. أو ليه ما نأخدش ما ذايبهم ليه الطريقة هذه لي طريقة الحديث وما كنمش أهل الحديث هالآم الشافعي والأمام أحمد والعمالك ما كنمش أهل الحديث يعني عشان نسمّي الطريقة التي تجمع هذه الطريقة الأخيرة أنها طريقة أهل الحديث وما لهم كنمش أهل الحديث هي بقى المسألة دي عايزين نفتح موضوعة دي قبل ما ندخل الفيل الكتاب نقول أن الأئمة الأعلام رحمهم الله كل منهم قد وصلت إليه من الأدلة ما وصل اللي وصلوا ألف حديث اللي وصلوا ألفين اللي وصلوا عشر تلاف زي ما يصل فبنى الإمام رحمه الله منهم ما كان اسمه مذهبه على ما وصله وبلغه من العلم بنى الإمام مذهبه عليه على ما وصل إليه من العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث هو أصل عند الأصولية إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أج يعني يبقى يعني الإمام قد لا يصل حديث في مسألة معينة فيعمل إيه يجتهد بعلمه يقيس المسألة دي على مسألة أخرى يأتي بحديث آخر قريب من هذه المسألة فيبني عليه معهوش حديث إيه عمدة في هذه المسألة فيقيس يجتهد برأيه هذا ينزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم اي المجتهد فأصاب فإذا كان اجتهد هذا المجتهد العالم صواب فله أجرا أجر أنه اجتهد وأجر أنه أصاب وفق للصحيح وإذا اجتهد فاخطا فله أجر أجر أنه اجتهد فدل هذا على أن المجتهدين لا بد يكون فيهم خطأ فالعلماء رحمهم الله قد اعذروا إلى الله وفعلوا ما فيه صاهم الأدلة اللي وصلتهم عملوا بمقتضاها واجتهدوا بها وعملوا مقتضا ونحن ونحن والحمد لله قد يسر الله لنا أن جمعت لنا معارف هؤلاء العلماء جميعا فستأتي بعض المسائل ترى أن أحدا من الأئمة اجتهد فيها اجتهادا لا نص فيه ثم ظهر لنا نصا فيه يخالف قول هذا الإمام فعمل أنا إسعتها أقول لا دا الإمام مالك الكذا وأنا مالك ولازم أعمل كذا ولنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كذا ولم يبلغ الإمام مالك فنقول هذه السنة ليست فعل الإمام مالك صحيح أم الصحيح وقد يجتهد بعض العلماء فيبني حكما من الأحكام على حديث عنده غير صحيح كان يراه صحيحا لكن ظهر بالبحث والتنقيب بعد ذلك أن هذا الحديث الذي بنى عليه حكمه انه حديث ضعيف فنقول ظهر لنا وضوحاً وبيانا أن هذا الحديث ليس بصحيح أظل أعمل به وأقول لأن الإيام الشفعي عمل كذا يبقى لازم نعمل كذا هذا هو مذهب أهل الحديث الذي نقول عنه وهذه المدرسة التي تجمع بين الجميع تضع السنة وتضع أقوال العلماء جميعا وتنتقي منها ليس انتقاء هوى مش اللي على كيف لا الأقرب للدليل يقولوا عليه فقه الدليل فقه الإيه؟ الدليل وأنا في هذا وأنا يأخذ بفقه الدليل أعتمد وأتبنى وأحترم أقوال الأئمة وأعمل بها لكن ما خالف فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بني على حديث غير صحيح فلا أعمل به وسبحان الله اتفقت كلمة الأئمة جميعا قبل مماتهم وكأنهم كانوا يتلم هذا من تمام الفقه سبحان الله كلهم ليس بعضهم ورد عنهم هذه الأثار بلفظ أو بآخر يقول الواحد منهم اذا صح الحديث فهو مذهبي يعني اذا صح حديث بعد موتي فاعتبروه إنه ده مذهبي لو كنت اعيش لكنت اتخذتوه مذهبا وقال بعضهم اذا رايتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اي فيما لم يبلغني وبلغكم بعد ذلك فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط تواترت ولولا الإطالة لا قرأت لكم طرفا مما قال الإمام ابو حنيف والإمام مالك والإمام الشفاء والإمام أحمد وجمعهم كلهم قالوا هذا كثيرا ليس قولا عارين تواتر هذا الكلام عنهم أنهم يضعون من أصول مذهبهم السنة والأثر حتى ولو خالفوه هم أنفسهم وللأسف التعص بالمذهبي هو الذي حاد بالمتبعين بعد ذلك إلى التعص بيت أهل وزمالك الشفعية قالوا والملكية قالوا وأصلاً حنبالي فما عملش كذا أصلاً الشفعية بعمل كذا لا هناك مدرسة الحديث والأثر هي أسلم الأقوال وأسلم الطرق فيها لا مطيل عليكم لكن أردنا فقط أن ننبه على المسلك الذي صار عليه الشيخ رحمه الله في عرضه لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا يضطرب عليك الأمر إذا تعرضت لفقه مذهبي لا سيما في دراستك قال المصنف رحمه الله أولاً استقبال الكعبة هو يضعك في مصف المصلين أنت قائم تصلي فقالك استقبل الكعبة وهذا ركن من الشرط من الشروط استقبال الكعبة شرط من الشروط إذا قمت أيها يفصل باء في الكلام إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في مشرق أو في مغرب في مكة أو في طنطا ما كأيما تكون تستقبل الكعبة في الفرض والنفل وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها سماه الشيخ رحمه الله ركنا وإن كان عامة أهل العلم يصطلح على أن استقبال قبلة شرط من الشروط وأعتبر أن هذا وكأنه داخل في كيفية الصلاه أنك تتوجه إلى الكعبة أعتبرها كأنها جزء من الصلاة ولا مشاحة في الاصطلاح هتفرق كثير عند رؤنا النار عما نشط، النشط كده كده لازم تعمله مش احنا اللي همنا العمل. مش احنا اتفقنا في اول كلامنا اللي يعنينا هو التطبيق العملي. فاهل علم يقولون عم مثل هذا. لا مشحة في الاصطلاح. مش هنختلف. سميها يا ركن سميها شرط. نعم. لا الواجب ده درجة اقل بقى من الركن والشرط. ما ينفعش قول عليها واجب. نركز هنا الاستقبال القبلة او الكعبة. ركن او شرط على حسب كلام الشيخ او كلام غير ما العلماء. لكن ليست واجب. الواجب درجة ايه? قال. افتكروا عشان ما ننساش احنا رتبنا الامور ترتيب هرمي كده عليها الركن والشرط بعدين الواجب بعدين الايه السنه الركن والشرط لا يسقطوا ابدا اما الواجب قد يسقط لوضر ماشي يبقى هذا هو الاول ان القيام واستقبال الكعبة ركن في الصلاة هذا الركن أسقطه الشرع بنص صريح في أوقات محدودة قال ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد بنتبه. الذي شرع أن هذا ركن هو الذي شرع سقوطه عن من لا يستطيع الاتيام به في هذه المواطن كحال المحارب الذي فيه حرب وقتال هو مأمور بالصلاة وسبحان الله يقاتل وهو مأمور بالصلاة يصلي على حسب ما يكون حلو متى اتفق استطاع ان يصلي منفردا صلى يصلي هو يجري يصلي ولو بذكر حتى صح في هذا الحيث صلاته ذكر وإيماء يعني حركة رأس ولسان يعمل بالطبع في هذه الحال سيسقط عنه استقبال القبل فيصلي حيث كان فهذا يسقط عنه ركن استقبال الكعبة أو القبلة فهذا استثناء لم يدل عليه اجتهاد إنما دل عليه نص لأن الركن لا يسقط إلا بنص ينص عليه وعن العاجز عنه كالمريض عن العاجز عن استقبال القبلة مريض في حالة لا يستطيع أبدا أن يصلي إلى اتجاه الكعبة يعجز عن هذا والعجز من الأشياء التي تخرج عن الاستطاعه لا يستطيع الإنسان والتكليف مناط بالاستطاعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذا المريض الذي وصل به استقبال القبل حد العجز في استقبال القبل عند إذن ليس في وسعه عارفين زي بالضبط قراءة الفاتحة كما سيدي طبعا ركنه من الأركان ركن لكن قال أهل العلم من أسلم لتوه وحضرته الصلاة وخشي خروج الوقت ولم يتعلم الفاتحة فيصلي ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله بدلا منه لماذا؟ لأنه صار في حكم العاجز لن يدرك أن يتعلم الفاتحة في هذا الوقت الضيق وسيخرج وقت الصلاة فهذا العجز هو الذي أسقط الركن عنه تمام؟ يبقى وعن العاجز عنه أي عن الركن كالمريض أو, أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة انتبه قال إذا خشي خروج الوقت هنا وقفة هنا وقفة استقبال القبله ركن من الصلاه لا يتهاون في تركه لا يتهاون في تركه ركن او شرط على اختلاف اسمه مش هتفرق المهم ان هو لازم الاتيان به طب اللي في القطار ولا في الطياره وحضر صلاه العصر وهيخرج وقتها وهو في الايه في القطار الأصل الاصل ان الانسان يتحرى القبله يقوم في وقت مثل القطار في محطة واقف يسأل جمال الابلة هنا فين وقف في الاطر يتوجه الى القبلة ويبدأ يصلي دي قدر استطاعته بدأ الاطر يتحرك وانحرف به عن طريق القبلة هذا في حكم العاجز لا يستطيع ان يخرج من هذا المكان ليصلي على الصلاة الكيفية المامور بها فهذا في حكم العاجز فتصح صلاته لكن ما يستسهلش من اول اول لما صلي على اي حاجة خاص لا لان استقبال القبلة شرط او ركن من ايه من شروط صحات الصلاة. يبقى انتبه إلى الكلمات الثالثة الأكيرة اللي ختم بها الشيخ الاستثناء قال أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة إذا خوشي خروج الوقت طب لو عارف إنه هيتبقى عنده وقت يبقى ما يصليش مهمة دي يا جماعة اللي عارف إن القطر هيوصل قبل المغرب بربع ساعة أو بنص ساعة يبقى ما يصليش في القطر وينتظر عشان يحقق الشرط ويستقبل قبل لأنه هنا ما ينطبقش عينه عاجز هو مستطيع لو انتظر الى ان يصل قطار او المحطه او الى بلدي لا استطاع فما يقالش عنه ايه هنا ايه نوع عاجز فلا يؤخذ بهذا الامر الا في حال الايه العجز فقط ان الوقت سيخرج وضاق جدا به عندها يتحرر قبلته ما استطاع ويبدا الصلاه فمتى انصرف او تحول القطار او الطائرة عن اتجاه القبلة فلا عليه تمام وعمما كان أي يسقط ايضا هذا الركن يبقى وقال الركن الاول ثم ذكر الاستثناءات وعن من كان يصلي نافلة اي سنه يعني او وطرا صلاة الوتر يعني فضل وهو يسير راكبا دابه او غيرها انتبه الى هذا هذا استثناء أخريب. احنا قلنا يسقط عن مين او واحد المحارب تاني واحد المريض الذي يعجز يعجز عن استقبال قبلة تالت واحد عن مين عن اللي راكب وسيله مواصلات وخشية خروج الوقت انتبه رابعا عن من يصل النافلة على راحلته أو على دب أو غيره لماذا؟ لأن هذا أيضا ثبت بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل استثنات هذه تأتي بها الإيه؟ الأدلة ليس على سبيل الهوى أو الاستسال ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة أي الراحلة أو الدب عند تكبيرة الأحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته فرق بقى هن. عشان تبقى ايه مركز. فرق. بين واحد مسافر صفر طويل رايح مطروح والله رايح الصعيد. وحابب يستغل وقته اللي هو في القطرة او في الراكب مع حد ركب جنب حد بيسوق او نوع ده. عايز يستغل وقته. حابب يصلي. فما نقولوش يصلي سنة صلاة مستحبة سنة ركعتين في ركعتين كارج الفريدة. ده ما نقولوش بقى انت خايف خروج الوقت ولا مش خايف خروج ده مع رخصة من البداية. الذي يصلي صلاة مستحبة أو نافلة مع رخص من البداية مين اللي قلنا ما يصليش إلا إذا خف الرجل وقت إلا هيصلي الفريضة أما النافلة المستحبة تصلى وقت ما شئت لقول ابن عمر طبعا هو هنا آه كما قلت أعرض عن ذكر الأحاديث كل كلمة يقولها الشيخ من ورائها حديث ودليل صحيح يؤيد به كلام آه آه آه ذكر الخلاص فهذا شهد بي ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته متوجها بها حيث كانت يومئ ما تروح يمين تروح شمال وبيصلي صلاة النافلة فلكن الشيخ يقول لك إن استطعت أن تكون بداية صلاتك مع استقبال قبلة ثم بعد ذلك تنحرف الراحلة ما استطعت ففعل قال وختم هذه النقطة قال ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها اللي شايف الكعبة اللي هو في مكة عند الحرم وشايف الكعبة يجب عليه استقبال عين الكعبة جسم الكعبة مش مجرد الاتجاه واما من كان غير مشاهد لها فيستقبل وجهتها يعني بلد جنب مكة او ابعد او ابعد مش لازم يستقبل عين الكعبة المهم الاتجاه اللي راح حيث المسجد فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى عين الكعبة يعني معنا جسم الكعبة, جسم الكعبة أركان صحيح يعني ما ينفعش واحد يبقى في الحرم جوه في صحن الكعبة ويتوجه يولا في الحرم بقى فصل لأي حتة او يعني الكعبه تبقى على شمالي شويه اللي يرى أو هي امامه يتوجه الى عينيها جسم جسمها اما المعذور والذي لا يراها فيتوجه الى اتجاه المسجد او مكه عامه اذا كان بعيدا عنها حكم الصلاه الى غير الكعبه خطا يقول وان صلى الى غير القبله لغيم او غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا اعاده عليه يعني صاحبنا في مكان ويحاول وصول الى القبلة ولا يستطيع يشوف الشمس ما يشوفش الشمس الدنيا مغيمة مش عارف يوصل لحاجة قرينة يستنتج بها ايه القبلة فين يحاول يتحر يسأل ايه حد مش لا ايه ممكن يحصل ممكن, ممكن. قد يقول الانسان في طريق من صاره في الطرق الصحراوية يعرف هذا قد لا يتيسر له شخص يسأله وقد يكون شخص ولا يعلم المكان ولا يعلم القبلة فيه اما اهل المدن نحو ذلك او في مكان قريب يسأل طبعا ده سهلة. إنما الـ الـ الإنسان قد يكون معذورا في مكان فعلا لا يستطيع ان يسأل فيه أحدا فهذا الإنسان المعذور بعد أن بذل وسعه في أن يتحرى موضوع التحرر مهم مش يستسلم يدير يترك القبلة لا يسأل ويتحرى متى بذل وسعه ولم يستطع الوصول؟ يقول شكلها كده هي كده ويتوجه للصلاة لو ظهر بعد ذلك أنه على كلف هذا لا شيء عليه صلاة صحية طالما أنه تحرى قال واذا جاء من يثق به وهو يصلي فاخبره بجهتها فعليه ان يبادر الى استقبالها وصلاته صحيح لو بيحصل كده تبقى تصلي في, في بيت او في مكتب او في مكان غريب ويحد يعدلك ان تبان فتكمل صلاتك على ما وجهك إليه وانت في هذا معذور لا شيء عليك وصلاتك صحيح ثانيا القيام ويجب عليه ان يصلي قائما وهو ركن انتبه الى هذا المعنى القيام في الصلاه ركن نعم ما على نفس الايه هل هو ركن أو شرط لكن القيام في الصلاه لابد من الاتيان به مش هنختلف على انه لابد من الاتيان به يعني في ناس كتير يسقط منها الموضوع ده أو في ناس كثير بيسقط من عضو، في ناس معظورة، في ناس معظورة هاذكرها الآن، لكن مهم جدا تعرف ابتداءا أن القيام في في الفريضة ركن أو شرط لا بد من الاتيان به ولا يسقط عن الإنسان إلا العضو. قال إلا على المصلي صلاة الخوف، زي ما سقط عنه استقبال القبلة يسقط عنه القيام في الصلاة. أنا طبعا مش حاجز أطول عيك ما عشان التركيز ما يروحش خالص فان شاء الله لن نتجاوز الساعة سابع دقيق كده ونبقى فلنا الساعة أظن كده مناسب يعني عشان نلحق بس نقلص الرسالة يجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا والمريض العاجز عن القيام المريض الايه؟ العاجز عن ايه؟ عن القيام مش العجز عن الركوع ولا السجود العجز عن ايه انتبهت للكلمة يعني لو واحد بيعرف يقوم وبيعرف يقف بس ما بيعرفش لا يركع ولا يسجد مفاصل ركبته الدكتور منعه بس بيعرف يقوم هل يصلي على قاعدة أو على كرسي ولا يصلي اه يبقى الانسان ده قادر على القيام فيقوم جيه الحته اللي هو عاجز عنها ياخذ بالرخصه ويقعد انتبه لان هذا خطا شائع ربما لا تكاد تجد مسجدا في هذا الزمان الا وقع فيه كبار السن في هذا الخطا يكون الطبيب محذره من ان هو يركع ويسجد عشان خشونة في ركبته او فقرات في, في ظهره او نوع ذلك لكن يقدر يقف. بداية انه ممكن يقف يتكلم معك خمس دايق عشر دايق عادي برا المسجد. واقف. ديالي ديالي ديالي ديالي ديالي ديالي. ديالي. الله يفتعلينه. بداية انه جئ من بيته. ده مش واقف ده ماشي. دا مش متشال يعني. فسبحان الله الاعجب من هذا الاعجب سبحان الله وانا رأيت هذا. ان هناك بعض الناس كبار السن جدا. اذا ما صلى مقموما صلى جالسا. فاذا ما صدر الامام والقوش غيره يقوم يقف يصلي وواقف. وهذا من اعجب العجب سبحان الله. وهو ده بقى صلوا كما رأيتم صل هذا تعلم إذا صلحت صلحت سائر عمل فسدت, فسدت سائر عمل عمل يسير جدا ربما يظن إنسان الرخصة وأن ربنا غفور رحيم وساعة رحمة الله ورخص للمريض نعم كل هذا صحيح طب تعالى هاتلي لي إلي عندي بتعالي صح لا الشرق لم يرخص لمن في مثل هذه الحال فيظل يصلي عمره أو طرفا من عمري على هذا الحال وهو غير محذور مأمور بالقيام قال الله تعالى وقوموا لله قانتين يقول إنه طبعا كما نقول هي العادة يعرض المصطفى عن ذيك الأدل لكن الأدلة كثيرة وقال للرجل الذي أسأف في صلاته إذا قمت إذا أتيت الصلاة فقم ثم فعل كذا فجعل القيام ركنا في الصلاة فانتبه إلى هذا المعنى أن الإنسان يترك الشيء الذي عجز فقط عنه ليس كل شيء تمام قال والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب هذا حال المصلي صلاة فريضة طب النافلة بقى لها السنة ليها نفس الكلام ولا حاجة تانية الأصل, في القاعدة. الأصل عند في القاعدة أن ما في الفريضة ينطبق على النفلة ما لم يأتي دليل يخصص يبقى اللي بنقوله في الفرض بنقوله في النافلة إلا أن يأتي إيه دليل يخصص هذا الكلام فيبدو أن هنا هناك دليل قال والمتنفل <تصفيق> الذي يصلي النافلة يعني. فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء ويركع ويسجد إيماء برأسه يرفع ويخفض رأسه وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه عايز يقول إن اللي بيصلي صلاة نافلة فله أن يجلس حتى لو كان قادرا مستطيعا يبقى دي مما خصت به صلاة النافلة لكن كما جاء في الحديث غير المذكور هنا أن عند تكون أجره على النصف من القائم اللي هيعود وهو مستطيع في النافلة هياخد نص الأجر وإذا كان على جنب يأخذ نصف أجر القاعد فله أن يصلي كيف شاء في النافل لكن الفريضة لابد فيها من إيه من القيام فإذا ما قاعد ركع وسجد برأسه يعني برأسه يحرك رأسه إيماء برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوع درجة أقل من الركوع ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيء إلى الأرض مرفوعا يسجد عليه لم يأتي من السنة شيء بهذا ان سني بعد ويحط دمه حاجزة الطربزة دي عشان يسجد عليه حاجزة يحطها الرأس لا هو معذور أصلا في السجود في يومئ برأسه ولا يشترط أن يلمس الأرض أو يلمس شيء قدامه وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته الصلاة في السفينة والطائرة قال وتجوز صلاة الفريضة في السفينة كذا الطائرة وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط نفس اللي قلناه في الركن بتاع استقبال القبلة نقوله هنا اللي هو ايه كتير من ركاب الخطارات ونحو ذلك يتساهلون فيها أث... تيجي وقت فتلاقوا فتلاقيه مكانه لا استقبال قبلة ولا قيام وممكن ما يكونش متوضي جاوية الله أكبر ويبدأ يصلي وهم يحسبون أنهم يحصلون صنع بعض الناس يظن أن هذا من الإيمان أنه حريص على الصلاة وحريص. نقول الله أحسنت في نيتك لكن أخطأت في فعلك يعني جزاك الله خير أنك حريص على الصلاة لكن ما هكذا يسعد ثورة للإبلو ما هكذا أمرنا أن نصلي لا هذه ليست بصلاة هذا شيء أخر أنك تقعد أي قادة وتوجه لأي جهة وتقول الله أكبر وأصلي الملمة الساعتها ممكن يجي يصلي الظهر أربع ركعته ويصلوش قصر ركعتين لك لا لازم يصل الصلاة كاملة فسبحان الله هذه بركة العلم تعرف قيمة العلم فليس من آمن وقوتي علما كمن آمن ولم يقوتي علما يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أقوتيوا العلم درجة الشهد حتى لأطيل أن هذا الإنسان يصلي لا يجوز له ان يصلي في القطار قاعدة ابدا الفريضة مش ممكن لازم يوم يقف طب لو مش قادر وهيقع راجل كبير وبيهتز مع القطار وبيقع هيسقط فيدانا يدخل في بندل ايه العاجز الله يفتعليك يبقى كلمة العاجز عن الحاجة غير المستطيع لا هي دي المفتاح اللي تسقط عنه هذا الامر ما قبل ذلك لا هو مأمور به يبقى لو في القطار يقوم ويتوجه للقبلة ويقف ويصلي يأخذ بالاسباب. اما ان يأخذ حال عجز عندها يسقط عنه هذا الامر. ويجوز ان يعتمد في قيامها على عمود او عاصة لكبر سنه او ضعف بدل. لا اشكال في هذا. يستند على حاجة لا اشكال ولا حرج في هذا. لو عنده استطاع بس ما فيش مكان يعني. هذا اجتهد وابحث عن مكان اللي لم يجد مطلقا صار في حكم العاجز لكن تبي إلى هذا مش اللي هو لو رحل للعربية اللي بعدها هيلاقي بعض الناس بيز... زي في التيمم كده الناس ممكن تلابسه لها جدا ما قطعت يوم يتيمم هو ممكن لو فتح المطبخ هيلاقيها زيز ماء من الخزنة ولا ننزل عند الجيران هيلاقي ولا ننزل يشترى من البقال فهم حاجة البحث والتحري فبعض القطارات قد يصدق فيها هذا الحكم من الزحام الشهيد جدا لا يوجد مكان وسيخرج انتبه كل دي معايير سيخرج وقت صلاة ولا يوجد مكان يصلي عندها يسمى هذا يدخل في حكم معي العاجز لكن عارف مثلا ان في عربية مكيفة قدام بتبقى فاضية او في مسافة بين بعض العربية تبقى فاضية او عربية السواء ممكن يوصل بصورة اخرى يتقل الله ما استطاع خلونا عشان ننتهي من هذه النقطة حتى نوطيل اكثر من هذا قال الجامعة بين القيام والقعود ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر صلاة الليل نافلة مستحبة زي ما عايز بقى. هو قائم أو قاعد له زلك وأن يجمع بينهما ان يكون في جزء من الصلاة قائم وجزء من الصلاة قاعد وهذا من تيسير الله سبحانه وهذا هذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كان إذا ثقل عن الصلاة صلا وقاعد في قيام الليل بذات قد يتثاقل الإنسان وقد يصب على القيام يقعد ويكمن صلته قاعد وهذا من تيسير الله فيصلي ويقرأ جالسا وقبيل الرقوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد يعني يكون صلاته قاعد فإذا مقترب من نهاية القراءة في القرآن يكمل قراءته وقف وبعدين يركع ثم يركع ويسجد ثم يصنع ذلك في الركعة الثانية وإذا صلى قاعدا جلس متربعا أو على أي, أو أي جلسة أخرى يستريح به يجلس مربعا زي ما عمتكم جالسون الآن أو أي جلسة بيستريح فيها فالأمر في هذا واسع وسنتوقف ان شاء الله عند هذا الحد عند استلاف النعال ونواصل من المره القادمه اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم زك الله أخير.